نبشرك بغلام اسمه يحيا لن نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عابرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هينو قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه تسبحون بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخلت من دونهم حجابا فأرسل إليها روحنا فتمثل لها فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما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 فحملت ففنتبت به مكانا قصيا فاجا اهل المخاض الى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهذي إليك بجذع النظلة تساقط عليك رطبا جميا فَقُولِي وَاشْرَبِي وَطَرِّي عَيْنَا فَإِنَّ مَا تَرَيْنَ مِنَ البَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ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 كَتَبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي, وأوصاني بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَدِرْعًا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا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 فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا فويل للذين كفوا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتونا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنا إذ قضي الأمر وهم في ضفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إِطَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُنصَرُ وَلَا يَهْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَتْبَعْنِي فَأَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا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 وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى عسا اللّا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له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 وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هارونَ النَّبِيَّ وَالْكُرْفِ الْكِتَابِ إسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا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 من ذرية آدم، من ذرية آدم، ومن من حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، ومن من هدينا وجتبينا، إذا تكل عليهم آياتنا. من خرُس الجدا خرُس الجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضع ولا تواتبع الشهوات فسوف يلقون غيّا إلا من تاب وأمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة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 ولهم رزق فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا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 لَن نحضرنهم حول جهنم مجثيا ثم لن نفعا عن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن يتيا ثم لن نحن اعلم بالذين هم اولى بها صريا وان منكم إلا للمقضيان وان منكم الا واردها وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا ثم ننجى الذين فَوَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَّةٌ وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَتِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينِ خَيْرٌ مَقَانَوٌ وَأَحْسَنُ نَدِيَّ Wakem ahlekna qabla hum min qarn hum ahsan athafa walia. Uulman kana fi al zulalat fal yamdud lahul rahmanu mada. Hatta ida raa'u ma فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هداه والباقيات الصالحة فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُمْ وَوَلَدًا ۖ أَطَّلَعَ عَلَى الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ عَهْدًا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 أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّاءَ فَلَا تَعْجَبْ عَلَيْهِمْ إنما نعد لهم عدا يوم نحشو المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون, الشفاعة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخل الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا جَزَاءُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ مُدَّدًا